أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ولو جئتكم بأهدي ما وجدتم عليه آباءكم قالوا قُمَّ مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقْبَةُ الْكَذَّابِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِتْبَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من رسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يؤبدون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 ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فأبرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهاليتنا خير نمو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 الاخ يَوْمَئِذٍ يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لنفس وتلذ لعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظررناهم ولكن كانوا هم الظالمين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمَبَرَبُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يحسبون أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لديهم يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العابدين سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ رَبِّ العرش عَمَّا يَصِفُونَ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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إننا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما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 أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجِنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنَا الدُّعَاءُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ نَّبِيعُ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنَّ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 فَاتُبْآئِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَهُم خَيْرٌ نَمْ قَوْمٌ تَبِعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ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 لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقبنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات ول لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه نايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآل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 وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً وَتَنْفَمِي يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُ النَّوْمُ وَنَمُوتُ وَنَحِيَ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْمُ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 يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات ولأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتلا كل أمة جافية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 كُم تَخَدُّمُ آياتِ اللَّهِ مُزْأَمًا وَغَرَّتْكُمُ الحياةُ الدنيا فَاليومَ لا يُخرَجُونَ منها وَلا هُمْ يُستَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمينَ وَلَهُ الْكِبْرِ السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم